الله الله الله الله امالانا ما ولنسى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي انا الله الله الله الله الله, الله. امالانا ما ولنسى الله الله الله الله الله, الله. سوى الله كلما ناديت يه قال يا, يا عبدي انا الله ان جبرتم كسر قلبي انتم اهل الذمام اوجرتم يا حبايب اوجرتم يا حبايب Allah, Allah, Allah, Allah Maar lena ma'u wa Allah, Allah Allah, Allah, Allah Maar lena wa Allah A-kullama na deytaiya hu Het is de kamer die aangekondigd. De Arabische lamp. Klee man, ja, ja, وردتاني كالذهاني بين سامعي وفؤادي بين سامعي وفؤادي برزخون لا يبغياني الله, الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله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 Kerser albi, en jullie In je bergen kerser en jullie ahal dimami. Aojar doni, فكلما ناديت يارب قال يا عبدي انا الله